شبكة مزامير آل داود الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكنوز فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الاذتق الله الله